أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيَّ يَجْعَلُوهُ فِي رَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوحَىٰنَ إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيَّ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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ارى برهانا ربي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 فَلَمَّا رَأيناهُ أكْبرَنَهُ وَقَطَعَنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَا حَاشِلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُ النَّلِذِ لُمْتُنَّنِي فِي وَلَقَدْ رَأوَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَزْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وثُنَّس وفيه يعصرون، وقال الملك أتوني به فلما جاءه قال ارجع إلى ربك، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، فاسألهم أبال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيده النعيم.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 يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون